الحمد لله الحمد لله فضح المنافقين انهم ساء ما كانوا يعملون احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له طبع على قلوب المنافقين فهم لا يفقهون واشهد ان محمدا عبده ورسوله حذره ربه من المنافقين فقالهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ليست هي السوره الوحيده اعني سوره المنافقون هي التي ذكر فيها النفاق والمنافقون ووصف ووصف احوالهم ومكائدهم فلا تكاد تخلو سوره مدنيه من ذكر المنافقين تلميحا او تصريحا ولكن هذه الصوره تكاد تكون مقصوره على الحديث عن المنافقين والاشاره الى بعض الحوادث والاقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم وليس في الصوره عدا هذه الايه في نهايتها الى الذين امنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق ما يلصق بهم صفه من صفات المنافقين ان حركه النفاق بدات بدخول الاسلام للمدينه ولم تنقطع ولن تنقطع خصوصا اذا كان للاسلام صوله ولاصحابه جوله انها تغير من مظاهرها كالحرباء وتبدل من مسالكها كيربوع كيربوعي في نافقه ومنه اخذ اسمهم هذه الصوره تبدا بوصف طريقتهم بمدارات ما في قلوبهم من كفر وإعلانهم الاسلام والشهاده بانه هو رسول الله ويحلفون كذبا ليصدقهم المسلمون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون انه سبحانه يعلم رساله نبيه فهو الذي ارسله لكن المنافقين حينما شهدوا بها فهم كاذبون وان اعلنوها لانهم انما يقولون ذلك بالسانتهم تقيه من المسلمين انهم يحلفون الايمان والايمان كل من كشف امرهم كل من كشف امرهم ليغت... لي... ليجتنوا بها ويختفوا وراءها ليواصلوا كيدهم ومكرهم ودسائسهم واغواؤهم للمخدوعين فيهم لقد صوروا انفسهم لقد صوروا انفسهم لقد صوروا انفسهم وصوروا لغيرهم بتلك بتلك الايمان بتلك الايمان الكاذبه بانهم مسلمون والحقيقه انهم كافرون انهم ساء ما كانوا يعملون انهم يعلمون هذه انهم يعملون هذه الاعمال الخبيثه بسبب انهم امنوا ثم كفروا فالطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لقد عرفوا الايمان ولكنهم مختار العوده الى الكفر وقلب يفعل ذلك يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه ليس فيه ادنى فقه او تذوق او حياء ولذا عباد الله رسم الله لهم تلك الصوره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 ان اجسامهم وهندامهم يعجب الناظرين وكلماتهم معسوله تخدع السذج والبسطاء الذين لا يسبرون غور الكلمات والاحداث انها اقوال جميله ولكنها متجرده من كل معاني الصدق والحياه انها اقوال بلا افعال ولذا شبههم بالخشوب المسنده التي لا يستفاد منها بل هي مسنده الى الجدار لا حراك فيها لا حياه بعد ان اجتثت من اشجارها ولا منفعه فيها حيث لم تستعمل في شؤون الحياه وهذا الخواء وهذا الجمود يقابله حاله من التوجس الدائم والفزع يحسبون كل صيحه عليهم انهم يعرفون انفسهم انهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء ولذاهم يخشون كل مره ان يكون امرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف ولذلك بسبب هذا الاستهتار بسبب هذا الاستهتار والشعور بالمؤامره يمثلون العدو الاول للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عصره ومن بعدهم هم العدو هم العدو فاحذرهم انهم العدو الاول العدو الحقيقي العدو الكامن داخل معسكر الايمان المختبئ في الصف وهو اخطر من العدو الخارجي الصريح فاحذرهم نعم ان الغرب الصليبي عدو والشرق الملحد عدو ولكن طابور المنافقين في انحاء العالم الاسلامي هم العدو هكذا الشأن وقت الحملات الصليبيه الاولى والحملات التتاريه فيما مضى وكذلك كان الشأن في الحملات الصليبيه الاستعماريه المعاصره فلم يحدث ان جاء مستعمر اجنبي الى بلاد المسلمين الا راكبا ظهور اقوام من بني جلدتنا متكلمين باللسنتنا زاعمين انهم على ديننا نعم من المنافقين وانظر الى كل انخزال وانظر الى كل انحسار اثناء تدخل العدو الظاهر تجده بسبب عداوه العدو الباطن المنافقين قاتلهم الله ان يؤفكون انه دعاء منه سبحانه فاللهم قاتلهم حيث ما صرفوا وصرفوا وان توجه وقضاؤه نافذ لا راد له ولا معقب عليه ولتنظر الى راس النفاق في عهد في عهد العباسيين الذي اتفق مع التتار الذي اتفق مع التتار ونفذ ونفذ خططه لقتل الخليفه المسلم واباده اهل السنه انقلبوا عليه فيما بعد وقتلوه نعم قتله اصحابه من التتار هؤلاء المنافقون اداه طيعه في ايدي الاعداء ينفذون خططهم ويرسمون مكايدهم فاذا خالفوا حلفاءهم فالويل لهم وسوف يكون يوما ما سوف يكون يوما ما من سقط المتاع فهم مواد مستهلكه صالحه لغايه كذا ثم يقلبون لهم ظهر المجن وهذا من عدل الله وحكمه وهو احكم الحاكمين عباد الله ان هؤلاء المنافقين تصفهم تصوراتهم وتبينهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده هذه الصفات اشتهر بها المنافقون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هذه واحده الصفه الاخرى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون وثالثه يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الايات ذكر عدد من المفسرين انها نزلت في راس النفاق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي ابن سلول لقد كان المنافقون يعيشون مع المسلمين قرابه 12 سنوات ولا يعرفه ولا يعرفه الله باسماءهم الا قبيل وفاته وان كان يعرفهم بلحن القول ويعرفهم بشيماهم وما يبدو منهم ذلك والله اعلم لكي لا يكل الله قلوب الناس للناس فالقلوب له وحده سبحانه فاما الناس فلهم الظاهر كي لا ياخذ الناس بالظن ان تلك الايات التي نزلت في غزوه بني المصطلق بسبب راس النفاق تحمل بين طياتها عبره وعظه واعظات ايضا جمه هذا عبد الله ابن ابي ابن دلول يعيش ما من المسلمين قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم تتوالى عليه الاحداث وتتوالى عليه الايات ولكن الله لا يهدي قلبه للايمان تقف امام هذا النور احنة في صدره الم لم يكن ملكا على الاوس والخزرج بسبب مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة فتكفه رغبة المنصب عن الهدى وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع يشقى بأبيه ويشقى بأفعاله ويخجل من مواقفه ولكنه مجرد يكن له ما يكن ما يكن البار العطوف ويسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يقتل اباه فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينه انه يحب الاسلام ويحب طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب ان ينفذ اوامره ولو في ابيه ولكنه لا يُطيق أن يتقدَّم أحدٌ فيضرب عنق أبيه ويظلُّ يمشي على الأرض وهو يخشى أن تخونه نفسه وأن لا يقدر على مغالبة شيطان العصبية وهتاف الثأر وهنا يلجأ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليرفع عنه هذا العنت فيطلب منه اذا كان لابد فاعلا ان يمره هو بقتل ابي انها روعه الايمان في قلب ذلك الصحابي وهو يعرض عليه ان يكله اليه اشق عمل على النفس البشريه ان يقتل اباه لماذا ليتقي به ما هو اكبر في نظره واشق وهو ان تضطره نوازع البشريه ان يقتل ان يقتل مؤمنا بكافر فيدخل النار ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم العطوف الحكيم يمسح عنه الحرج في سماحه وكرامه فيقول له لا لا بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا صلى الله عليه وسلم وبشهد الرائع اخر حينما اخذ عبد الله ابن عبد الله ابن ابي سيفه واقفا على مدخل المدينه فلا يدع اباه المنافق يدخلها تصديقا لمقالته ليخرجن الاعز منها الاذل ليعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعز وانه هو الاذل ويظل واقفا حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرر في نفس الواقعه انه هو الاذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هم الاعزه الا انه قمه سامقه تلك التي رفع الايمان اليها اولئك الرجال رفعهم الى القمه وهم بعد بشر فيهم ضعف البشر وفيهم عواطف البشر وخوالج البشر وهذا هو اجمل واصدق ما في هذه العقيده وقف الزمان مهللا ومكبر ان العقيده قوه لن تقهرها انها العقيده حين يدركها الناس على حقيقتها حينما لا تتسم بغلو ولا تلطخ بتنطع ولا بتنازلات حين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الارض في صوره اناسي تاكل الطعام وتمشي في الاسواق عباد الله ان الاستكبار عن الحق والترفع عنه وعدم الاقرار بالذنب والتوبه منه والرجوع عنه يمثل صفه كبرى من صفات النفاق وخطه التجويع التي يستعملها خصوم الايمان في حروب العقيده خطه منافقه يتجلى فيها خبث الطبع ونؤم الاخلاق ذلك انهم لخسه مشاعرهم يحسبون لقمه العيش هي كل شيء في الحياه كما هي في حسهم وفي قاموسهم لذا هم يحاربون بها المؤمنين انها خطه قديمه حديثه تتجلى في كل وقت من اعداء الاسلام ناسين الحقيقه البسيطه ناسين الحقيقه البسيطه ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ان المنافقين فيما يبدو لهم من ملامح الانتصارات الاوليه عبر خططهم الخسيسه الماكره انهم اصبحوا اعزه وبيدهم زمام الامور ولكنهم لا يعلمون ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين وان تاخر النصر فبحكمه الله وان تاخاذل الناس عن نصرته فبعلم الله وان ظن الناس او المنافقون ان الحق غلب فلانهم لا يعلمون حقيقه النصر وزمنه والله يعلم وانتم لا تعلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله معزما اطاعه مدل لمن عصاه احمده واشكره جعل الذله والصغاره على من خالف امره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وعلاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وانتهجه داه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله حينما ذكر الله صفات المنافقين وأفعالهم الدنيئة ختم السورة بنداءٍ للمؤمنين نداءٌ جيدًا يقرع اسماعهم ويلامس قلوبهم ليترفعوا الى المقام الكريم ويبراؤوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين فاذا كان المنافقون اصحاب غفلة عن ذكر الله فان الله ينادي المؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون انه الخسران العظيم هنا ما تتلقف المسلم صفته من صفات النفاق وهو لا يشعر غفله ولهو عن ذكر الله بالاموال والاولاد وتقديم لها عن مرضات الله وتقديم لها على مرضات الله وعدم مراعاه حرمات الله فيها انها تحذير للمؤمنين حتى لا يتشابهوا مع المنافقين في افعالهم وتحذير اخر من البخل وعدم الانفاق فالمنافقين امسكوا ايديهم وقبضوها وامروا اتباعهم بعدم الانفاق حتى يتفرق الناس عن الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخل ليس من سمات المؤمن فلن يجاور الله في الجنه بخيل فلن يجاور الله احد في الجنه فلن يجاور الله في الجنه بخيل والكرم والجود من صفات رب العالمين وصفات من يحبون الله ورسوله ولهذا العمل الجليل لهذا العمل الجليل وقعه وفضله ولذا يتمناه الانسان ويحس بفضله عند احرج المواقف عند حلول الاجل ونزول الموت لمعرفته بعظيم فضله ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق وكن من الصالحين انها فرصه متاعيه انها فرصه متاعيه ان يتخلى الانسان عن البخل ويعود نفسه على الصدقه على من تحت يده وعلى فقراء المسلمين من جيران وابعدين واقربين ما اجملها من دراهم قليله لكنها دائمه تخلص بها نفسك من البخل والشح وتتخلص بها من صفات المنافقين جعلني الله واياك من المؤمنين وابعدنا واياك عن خصال المنافقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على الجواد الكريم محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اصحابه من المهاجرين والانصار اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته واحشرنا في زمرته وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذل واذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم خذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم افضحهم يا رب العالمين اللهم افضحهم بافعالهم يا رب العالمين اللهم اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم استوزر فينا الصالحين وول علينا المفلحين يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم انت مولاهم والكافرين لا مولا لهم اللهم كلهم حيث يذبحون اللهم كلهم حيث يشردون اللهم كلهم حيث يجوعون اللهم كلهم حيث يخوفون اللهم اجمع لهم اللهم اجمع لهم بين النصر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 ഒക്കു മൈലസല ചിക്കു മരമ